كلنا عارفين مكانه الملاك الجليل ميخائيل في الكنيسه انه هو الاول في السمائيين والاول في رؤساء الملايكه واحنا الكنيسه عندنا كان رئيس للملايكه عندنا سبع رؤساء اللي هم السبع العظام فيهم الثلاثه الاولانيين بتسميهم الثلاثه الاداء اللي المنيرون ميخائيل وجبريال وروسي عجائب الملاك مخايل لا تحد ولا تحفى ويمكن اشهر حادث في كتاب المقدس محاربة الملاك مخايل من؟ الشيطان وانهزام وانكثار الشيطان امام الملاك مخايل وجنوده عشان كده النهارده في يوم عيده مواجبتين صغيرين كده يملونك كلنا فرح ونقول له شفاعتك زي ما كنت مع الناس دي تكون ايه تكون معنا اول مخيزة عن راجل كسلان ما بيحبش تشتغل برغم ان عنده اولاد وعنده زوجة مصلية تحب الكنيسة جدا تحب الصلاة جدا لدرجة ان زوجته دي كانت هي اللي بتشتغل وهو اللي ايه وهو رائم في البيت ما بيشتغلش فاتشفعت الست دي. برئيس الملاكة الجليل ميخائيل ان يحرك قلب زوجها ويحننه على اولاده ويبتدي كده يتحرك شوية ويشتغل فصلت وطلبت من الملاك ميخائيل ان يدخل في الموضوع دوه فجيت يوم من ضمن الايام كان الراجل بني نايم لوحده في البيت وظهر لي ملاك الرب ميخائيل بهيئة نورانية جميلة وتقول القصة ان الملاك كده نغز كده في جنبه فالراجل كشف أشياء منظر عظيم جدا وعجيب انت مين قال له انا رئيس الملايكة ميخائيل فالراجل جانب كده مرزوع وجعد على السرير قال خير يعني انت ايه الموضوع يعني انت جاي في حاجة قال له انت نايم البيت ليه قال يا مش لاقي شخص قال له اتحرك ومشتغل جاله حاضر من امتى جاله من بكرة الراجل ناس في القصه دي بكرة وجيه بعده وجيه بعد بعده والراجل ناس في القصه ايه لا تحرك ولا جا مشتغل الست بتاعته راحت امامه يكون في الملك بجنسه بتقوله كده فانا وفيك وفيه وانت ما تعملش حاجة الراجل زي ما هو ما تحركش ففي التوى اللحظة ملك المخائل ظهره مرة تانية انت لسه يا راجل انت نايا مكانك يلا اتحرك بسرعه اشتغل قال له انا بصراحه كده ما عنديش حرفه اشتغلها انت اديني حاجه او وصلني لحد يديني حاجه وانا اشتغل فيها فكان حاضر روح قل له اديني تلتميت دينار ذهب طب لو قال لي انت مين له انا من طرف الملاك الخفيف راح الراجل فعلا للراجل الغني دوق وقال له ثلثني 300 دينار ذهب قال انت مين قال انا جاي لك من طرف الملاك لخيف قال ده الملاك اللي انت عندي موثقني عليك وادي سره فيها ال 300 دينار ايه ذهب بس اشتغل وتردهم تردهم امتى قال وعد عليا اردهم لك يوم 12 هطور يوم عيد رئيس الملائكه ايه لخيف اشتغل الراجل وتاجر وتجارته نجحت وبقى من الناس اللي ينجوا فلوس كتيرة لكن قبضت ان يوم 12 في الشهر اليوم اللي هيرجع فيه الفلوس ان الراجل ده كان مسافر اللي هو الثلاث الثلاثمائة دينار ده يفكر ازاي انا اوفي الوعد وارجع للراجل الثلاثمائة دينار دهت تقول مرة تانية فجال حاجة وطيفة جدا فراح جاب تلتميت دينار لفهم في سره وراح جيت البحر كده ورمى السره ديه وقالوا يا ملاك مخايل وصل الامانه دي لمين لصاحبها فعلا رمى السره في البحر جات سمكه كبيره خالص خادت الايه خادت السره الراجل الغني يوم اثناشر وقال ده الراجل اللي استلف الفلوس خاد الفلوس وايه وزاخ ومش هيرجحهم تاني وكان الرجل ده متعود ان في عيد الملاك يعمل عزومه كبيره فرح اشترى سمك وجالي زوجته نظفت السمك ده وكان فيه عشان يعمل العزومه بتاع الناس الفجره في عيد الملاك وكان من ضمن السمك ده السمكه الايه السمكه الكبيره خالص مراته هي بتنظف السمك وجدت السره فاستغربت ايه السره دي راحت رنتها كده على جنب ولما نشيت قصتها الرجل عد العيد وبعد العيد والفلوس ايه ما رجعتش والراجل الغبي سعد عليه قاله كده الملاك مخيل بجانا قد الراجل الفلوس بضمانتك وانت مترجعهاش راح يظهرله كده الملاك بيقول له ازاي ده انا لك في نفس ايه في نفس يوم العيد قاله ازاي قاله روح اسال مراتك على السر اللي لجتها بين في السمك راح لمراته قال لها ما لقيتيش حاجة في السمك قالت له انا لقيت سرة في وسط السمكة بيفتحها لجى فيها 600 دينار ايه 600 دينار بهت يعني 300 زائد الايه زائد الربح بتاعهم مجد ربنا خاد 300 الزيادة حطهم في كنيسه ملك ايه في كنيسه الملك ميخايل ضمن الحاجات الجميله التانية من عجائب الملك ميخايل رجل جرب بيعمل يعمل قربان وعنده بنت صغيره فالراجل زمان كان بيعملوا قربان كده على الفرن البلدي بيحطه في الفرن كده يحموه بايه بعات الشوفس وحطت فالراجل جربني دوت جل بنته الصغيره دي عندها 5 سنين خليكي قاعده هنا وانا هروح اجيب طلب من بره وجاي البنت الصغيرة قاعدة تلعب فين تلعب في النار وتحط في الفرن حطب لغاية ما افتادت النار تفرح من برا الفرن لغاية ما المكان كله ايه المكان كله مليان النار والبنت هتتحرك والمكان كله هيولع فالبنت فوطت والراجل ابوها اول ما سمع شاف الدخان وشاف الصوت جري بسرعة ما حدش يدخل المكان اي واحد يدخل هيتحرق فجري بسرعة يا ملاك يا ملاك مشائيل بنت تبقى في كنيسك ويحصل لها كده فجاه بعد ما دخل وطلب من ملاك مشائيل بنت تبقى في نفس كنيسك ويحصل لها كده لا عبارة عن نار صار زي ايه زي رماد وبسرعة جري لا بنته واقفه مش خايفة ولا اي حاجة ولكن واقفه مبسوطه يا بنت كويسه قلت انا كويس يا بابا فيك حاجه ما في اي حاجه طب ايه اللي حصل قلت ده انا بولع النار في الفرن النار شبه استحبت في المكان كله لقيت نفسي وسط, وسط النار وانا وسط النار لقيت واحد منور اكتر من النار بس يا بابا ليه ايه ليه نحاس خدني كده حضنه لغايه ما النار ايه ما النار تفت يدوبك حر جناحه النار صارت زي الايه الرماض فبسأله انت مين يا عمه قال لها انا مين انا حارس المكان قالت له انت اسمك ايه قال لها انا اسم ايه اسمي ميشايل وانا صاحب المكان ده وانا صاحب المكان ده بحكينا كان معجزة اثنين نحك واحد بغيره تاني بسرعة كده قبل ما اتكرالي ابو كان حلم بيخدم في كنيسه الملاك مخايل وكان من يوم ما لابد ان يحتفل في يوم اتناشر هاتور ويعمل الملاك مخايل احتفال حلو جدا فضقت ان في يوم حداشر ان كان في واجب عذا بعيد خالص في القاهرة وكان ابونا ده مش متعود السفر وكانت كنيسه في اخر سعيد من جوه فاجي يركب الزطر ركب الزطر ايه غلط. ركب القطر ايه؟ غلط. اثاري القطر اللي ركبه ده قطر ايه؟ قطر النوم فجل راجل الكمساري بيقول له يا ابونا التذكرة جلوا اديني واحدة جمولة ديني واحدة ايه؟ جمولة ديه قرية صغيرة تبع جرجة تبع ايه؟ جرجة له يا ابويا القطر ما بيجاش جمولة وبعدين فين جمولة ديه؟ قالوا اديني واحده جم... يا جنوله يا ابويا القطر مش بيوقف يا قالوا قال له هيوقف يا جنوله يهدي في, في ربيك ان القطر هيوقف ايه يا الراجل اخر ما قعد منه قالوا رئيس القطر يا ابويا مالك متضاعل القنصلي ليه يا مولانا بتعاله ليه قالوا له بقول له ايه تذكره يقول القطر مش هيوقف قالوا ايوه فعلا القطر ده ما بيوقفش البلد اللي بتقول عليها ديه قال انا بقول لك ايه هيوجد. ده يقول مش هيوجد وابونا يقول ايه هيوجد. الكمسار يقول له مش هيوجد وابونا يقول له ايه هيوجد. الاخر ما تعبوا مني سابوه ايه? سابوه مشوا. ورئيس الجبر قال له شوف انا ولا انت في كلامي. ابونا معا السلحة تغيارة كده ما في ايده. جعب يحرك في السلحة وطلع الصورة حلوة كده على الملك نخايل. وقال له ايه قال له يا ملاك الخليل انت هتكتفني وسط العالم ده انا بقول الجثه هيوقف وانت هتوقفه علشان اعمل عيدك واحتفل بعيدك اوعى يا ملاك انك هتكتفني انا واثق انك انت توقف لايه الجثه سد الجثه ماشي والراجل الكمسري كل ما يعاتي من جنب ابونا ها يلا بقى شوف انا ولا ايه شوف انا ولا انت قدام في اسوان بقى فجأة الجبل بعد ما عدت سهاج اللي جاه كده واجه فالناس بيبصوا كده لجوا حته صغيره جدينة وعايفة مكتوب عليها ايه جاموله الناس اللي قاعدين جنب ابونا يا مولانا يا ابونا انزل بلدكو جاك قالهم فين هي دي بس ابن دولي الكمتاري يا ابا انزل الجبل ايه الجبل هينش جلهم لا الكمتاري تعلن مني لازم ايه لازم اصالحوا بعتوا جابوا الكنثري ورئيس القط ومتشكرين وانا اللي بوصلكم القط اللي هدوها في الجموله خلاص يا ابو متشكرين تبتاقلهم لا خلاص تبتفضلوا معانا قال لا القط هيمشي لا مش هيمشي غير ما تتفضلوا خد الكنثري وخد رئيس القط ونزل يدوبك خطوتين بابوكين في الكنيسه شربوا شاي واكلهم وقعدوا يتسهروا يحكيلهم عن مين عن الملاك مخايل مر على الكلام ده اكتر من ساعة يا ابونا ما سيبنا نمشي الجتر اتعطل وقفنا قال لهم خلاص امنتم انه هيوقف قال لهم امننا انه ايه هيجف قال لهم خلاص بس كده رفع ايده لفوق وقال يا ملاك مخايل يلا باجا سيبهم ينشو اول ما جال سيبهم ينشو الجتر ابتدى ايه ابتدى يتحرك شفاعة الملاك مخايل كبيرة انه رئيس جند الايه رئيس جنب الرب دركة الملاك مخايل الملاك الحارس اللي ملاك الحارس لبيوتنا الملاك الحارس لولادنا تكون معانا نتشفع بيه ونطبه دايما في كل دقاتنا